بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن سنُلقي عليك قولا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 تخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا وذرني والمكذبين أول النعمات ومهلهم قليلا إن لدينا أن كانوا وجحيمًا وطعاما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 كان وعده مفعولا إن هذه فَمَن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفا ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله